الدرس الثاني. صف واحد. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم اكتبها في دفترك. سبورة ذكية. خريطة. نافذة. نافذة قلم. كتاب. نصارة. دفتر. مقعد دراسي. مكتبة الصف طاولة ممحات حقيبة